عشرة استمع إلى الكلمات والصل بينها ثم اكتبها في دفترك كبير صغير قديم حديث رخيص بعيد غال أرخص أغلى أصغر أقدم أحدث أكبر